فضلت الشيخ تختلف البلاد باختلاف موقعها الجغرافي وكذلك يختلف طول الليل والنهار وتوجد بعض البلاد يطول النهار فيها فيصل إلى 22 ساعة فما الحكم في صيام المسلمين في هذه البلاد وكيف يصومون وقد يضرهم الصوم هذه المدة الطويلة اختلف الفقهاء في الصيام في بلد يطول نهاره ويقصر ليله أو يطول ليله ويقصر نهاره فقال بعضهم يكون التقدير على أقرب البلاد المعتدلة إليهم ويقول آخرون يكون التقدير بحسب البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة ومهما يكن من شيء فإن كان الصوم في النهار الطويل يشق يجوز الإفطار ويجب القضاء في بلد معتدل إن كان ذلك ممكنا وإلا كانت الفدية كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على معنى يطوقونه اي يتكلفونه بشده كما قال بعض المفسرين والله أعلم